فإن قبض بعضه فلا رجوع له لما روى أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أيما رجل باع سلعة فأدرك سلعته بعينها عند رجل قد أفلس ولم يكن قبض من ثمنها شيئا فهي له وإن كان قد قبض من ثمنها شيئا فهو أسوة الغرماء رواه أبو داود ولأن في الرجوع بالباقي تبعيض الصفقة تبعيض الصفقة على المفلس فلم يجز كما لو لم يقبض شيئا قول المؤلف رحمه الله تعالى فصل الشرط الثاني الشرط الثاني من الشروط الخمسة التي تقدم عن قال المؤلف رحمه الله تعالى فصل ولا يملك الرجوع إلا بشروط خمسة لا يملك صاحب السلعة الرجوع فيها التي باعها على المفلس إلا بشروط خمسة تقدم الأول منها وهو قوله أحدها ان يجدها سالمه يعني بحالها ما تلفت ولا تلف بعضها ولا تغيرت صفاتها الشرط الثاني الا يكون قد قبض من ثمنها شيئا فان باع على المفلس شيئا ما باع عليه مثلا ارضا بمئة الف ثم ظهر افلاس المفلس فهل يرجع بهذه الارض بثمنها. إن كان قد قبض من ثمنها شيئا فلا رجوع وإن كان لم يقبض منها شيئا فله أن يرجع بأرضه ولا تباع الأرض عليه وتدخل ضمن ديون المفلس بل يأخذ صاحب العين عينه إذا لم يقبض من ثمنها شيئا لما نعم إذا كان قد قبض من ثمنها شيئا فيلزم منه تفريق الصفقة يقال قبض ربع القيمة مثلا يكون للمفلس ربع الارض ولصاحب العين ياخذ ثلاثه ارباع الارض وهذا في تفريق للصفقه وانما ان لم يقبض من قيمتها شيئا فله الرجوع وان قبض من قيمتها شيئا فهو حينئذ اسوه الغرماء يعني تباع على المفلس ثم قيمتها مع قيمة ممتلكات المفلس توزع على الغرماء الذين هم أصحاب الديون والحقوق كل بنسبة دينه، وذلك لقوله صلى الله عليه وسلم أيما رجل باع سلعة فأدرك سلعته بعينها عند رجل قد أفلس ولم يكن قبض من ثمنها شيئا فهي له يعني ياخذها وتسقط قيمتها عن المفلس وإن كان قد قبض من ثمنها شيئا فهو أسوة الغرماء يعني بقية حقه يأخذه مع الغرماء بعدما تصفى حقوق المفلس وتوزع القيمة على غرمائه رواه أبو داود ولأن في الرجوع بالباقي تبعي ظل الصفقة يعني تقسم البيعة إلى قسمين إلى ثلاثة أقسام القسم الذي وصلت قيمته يكون للمفلس والقسم الذي لم تصل قيمته يكون لصاحب العين وفي هذا تفريق للصفقة وربما يكون فيه ضرر على كليهما أو ضرر على أحدهما نعم. فصل الشرط الثالث الا يتعلق بها حق غير المفلس فان خرجت عن ملكه بيع ببيع او غيره لم يرجع لانه تعلق بها حق غيره اشبه ما لو اعتقها الشرط الثالث من الشروط الخمسه الاول ان تكون بحالها الثاني أن لا يقبض من ثمنها شيئا الثالث أن لا يتعلق بها حق غير المفلس فإن كان تعلق بها حق غير المفلس فلا يرجع فيها مثلا اشترى المفلس شيئا ما ثم قبل ثبوت إفلاسه وقبل الحجر عليه. أعطاها لولده أو أعطاها لزوجته أو بادل بها شيئا ما أو دفعها مهرا أو تصالح بها مع غيره مقابل دين عليه يعني انتقلت ملكيتها منه ما يقال هذه أرضنا بحالها ما تغيرت نأخذها نعم الأرض بحالها لكن انتقلت ليست للمفلس انتقلت لجاره مثلا اشتراها منه جاره دفعها مهرا لزوجته تصرف فيها بأي نوع من التصرف فانتقلت ملكيتها منه إلى غيره فلا تستعاد ممن انتقلت اليه لان أن لا يتعلق بها حق غير المفلس فان خرجت عن ملكه ببيع او غيره يعني هبه او مصالحه او مهر لم يرجع لانه تعلق بها حق غيره اشبه ما لو اعتقها يعني مثل لو كانت العين هذه جارية اشتراها فاعتقها فلا يقال ترجع الى ملك صاحبها الاول لانها انتقلت من ملك المفلس الذي اشتراها بالعتق اشبه ما لو اعتقها هذه الارض مثلا بعدما اشتراها باعها على شخص اخر ما يقول صاحب العين الاول يقول هذه ارضي اعطوني وصاحب والذي اشتراها اعطوه من ديون من حقوق المفلس من قيمه مبيعات المفلس لا ما دامت انتقلت ملكيتها من المفلس من المفلس فصاحبها الذي هي بيده احق بها نعم وان رهنها سقط الرجوع لذلك وإن رهنها كذلك فلا يرجع لما لأنه تعلق بها حق الغير من هو الغير المرتهن إذا كان اشترى هذه العين ولا تزال في ملكه لكن دفعها رهنا لشخص آخر عليه حقوق له فلا يقال يستعيدها لأنها لا تزال في ملكه ولم تتغير لأنه تعلق بها حق الغير فالمرتهن قبضها لسداد دينه نعم. وإن تعلق بها أرش جناية سقط الرجوع كذلك إذا تعلق بها أرش جناية سقط الرجوع يعني مثلا الرجل باع على المدين هذا رقيقا باعه بعشرة آلاف ثم إن هذا الرقيق جنى على هذا الشخص على شخص ما ثم إن المشتري للرقيق ظهر إفلاسه وحجر عليه وفتشنا في ممتلكاته فوجدنا من ضمن ممتلكاته هذا الرقيق فجاء الذي باع الرقيق قال هذا عين مالي وأنا بعته فأنا أحق به نقول صحيح أنت أحق به لو لم يجني لكن هو الآن جاني على شخص آخر فالشخص الآخر حقه مقدم على حقك تعلق به أرش يقول صاحب الأرش الذي جني عليه أعطوني أرش جنايتي ولكم رقيقكم وإلا أنا أمسك برقبته وأبيعه واخذ حقي وارد عليكم الزايد فان تعلق بهذه العين ارش جنايه فصاحب الجنايه مقدم على صاحبها الاول نعم لانه يقدم على حق المرتهن لأن حق المجني عليه كما تقدم لنا يقدم على حق المرتهن فتقدم لنا أن العبد إذا كان رهنا وجنى تعلق به حقان حق الدين الذي هو رهن فيه وحق المجني عليه فأيهما يقدم حق المجني عليه يقدم على المرتهن وكذلك يقدم هنا على صاحب العين نعم فهو اولى بالمنع نعم ويتوجه الا يمنع لأن... ويتوجه الا يمنع الرجوع العرش والجنايه لا تمنع الرجوع قالوا لان المجني عليه يملك مالكها الذي هو المفلس قبل أن يحجر عليه يملك بيعه فإذا كان يملك بيعه فالذي اشتباعه في الأول أحق به من غيره لأنه لا يمنع تصرف المشتري بخلاف الرهن فالرهن المشتري فالرهن الراهن ما يملك التصرف فيه والجاني يملك المالك التصرف فيه عندنا رقيقان واحد جنى على شخص ما والثاني مرهون مالك الرقيقين هل يملك التصرف فيهما معا أو في أحدهما دون الآخر أو لا يملك التصرف في واحد منهما يملك التصرف في واحد منهما وهو الجاني وأما الرهن فلا يملك التصرف فيه قالوا هنا لعله يكون لا يمنع الرجوع لأن مالكه يملك التصرف فيه في حق الجناية ولا يملك التصرف فيه اذا كان رهنا فعلى هذا ان شاء رجع فيها ناقصه بعيب الجنايه فعلى هذا ان شاء صاحب العين مثلا قال اعطوني اياها بحالها ولو كانت ناقصه فله الحق في هذا وياخذها ناقصه ولا يطالب بشيء وان شاء تركها وقال انا اجعلوني اسوه الغرماء نعم وان شاء فله اسوه الغرماء فان كان دين الرهن او ارش الجنايه بقدر بعضه منع الرجوع في الجميع لانه معنى منع الرجوع في بعضها فمنعه في جميعها كبيع بعضها وان شاء فله اسوه الغرماء فان كان دين الرهن او ارش الجنايه بقدر بعضه منع الرجوع اذا كان الارش او الرهن بقدر نصف قيمه هذه الجنايه أو بقدر ربع قيمة الجناية مثلا فإنه يمنع الرجوع حينئذ لأن الربع مستحق للغير فلا يمرك الباقي الرجوع في الباقي لأن فيه تفريق للصفقة نعم. وقال القاضي يرجع في باقيها بقصته لأنه لا مانع فيه وقال القاضي يرجع بقسطه يعني يكون له نصف هذه العين ونصف العين للمجني عليه او نصف العين للمرتهن مثلا ويرجع بقسطه من الثمن ولا مانع من تفريق الصفقه على هذا هذا راي القاضي ابي على رحمه الله نعم. وإن كان المبيع شقصا مشفوعا ففيه وجهان أحدهما للبائع الرجوع اختاره ابن حامد للخبر ولأنه إذا رجع فيه عاد الشقص إليه فزال الضرر عن الشفيع لعدم شركه غير البائع والثاني الشفيع أحق لأن لان حقه اكد بدليل انه ينتزع الشقص من المشتري وممن نقله اليه المشتري بخلاف البائع وان كان المبيع شقصا مشفوعا ففيه وجهان في الرجوع المبيع شقص يعني جزء من عين ثم أخذه الجار أو الشريك بالشفعة ثم تبين إفلاس البائع والمشري لهذا الشقص مثلا فهل مالك العين الأولى يملك الرجوع أم أنه انتقل إلى الشفيع فلا يملك الرجوع يوضح هذا المثال مثلا أخوان شريكان في دار أحدهما باع نصيبه من هذه الدار الذي هو النصف باعه على شخص ما بعدما باعه على هذا الشخص علم اخوه ان اخاه باع نصيبه، فقال في نفسه أملك أن آخذه بالشفعة فآخذه بالشفعة وأعطي المشتري القيمة ويكون لي تكون الدار كلها لي فاخذ الاخ المالك لنصف الدار النصف الاخر بالشفعه وضمه الى ملكه بعد هذا الاجراء حجر على الذي اشترى نصف الدار من اخيه من الرجل حجر عليه وهو لم يستلم البائع سلم شيئا من القيمه داره ذهبت من اخذها المشتري هذا وأخذها من المشتري اخوه وهو لم يقبض ثمنا ولم يبق له دار جاء ليأخذ حقه فقيل له صاحبك حجر عليه الذي بعت عليه نصف الدار حجر عليه قال حسن إذن آخذ داري النصف الذي لي آخذه ما دام أنه حجر عليه وداري بحالها قيل له لا دارك أخذها شريكك السابق في الدار بالشفعة من المدين هذا فصار حقك الآن في ذمة المدين والدار ليست الآن في يد المدين وإنما هي في يد أخيك شفعه، فقال أنا أحق بها من الشفيع لان عندي انا نص من النبي صلى الله عليه وسلم ان من وجد عين ماله عند انسان قد افلس فهو احق به والرجل افلس وهذه داري فانا احق بها قيل مأخوذ بالشفعة قال وان كان فانا احق بها ولا ضرر على الذي أخذها بالشفعة إذا استعدتها لأني من أصل شريكه ما سيتجدد عليه ضرر جديد أو يأتيه شريك لا يرضاه أنا شريك له من الأصل قالوا هذه المسألة فيها قولان له أن يرجع لأنه لا ضرر على الشفيع الذي أخذ بالشفعة لأن هذا شريكه السابق وقيل ليس له أن يرجع لانها انتقلت من ملك المفلس إلى ملك غيره وغيره يأخذها بقوة شرعية يأخذها بالحديث الشفعة فيبقى حق هذا البائع في ذمه المدير المفلس ويكون اسوه الغرماء ولكل قول حظ من النظر واجتهاد الحاكم يرفع الخلاف يعني اذا انتقل المبيع من المدير المحجور عليه انتقالا كليا ببيع او هبة او صداق او صلح او اي نوع من انواع الانتقال او وقف فلا يملك صاحب الرجوع فيه انما الخلاف فيما اذا انتقل هذا الشخص بالشفعة في قيل يملك الرجوع فيه لانه لا ضرر على الذي اخذه بالشفعة لأن الذي أخذه بالشفاء أخذه لتفادي الضرر عليه بمشاركة إنسان أجنبي وقد عاد إليه شريكه السابق فلا ضرر عليه القول الآخر لا يملك لأن المال انتقل من المفلس إلى غيره نعم. وإن باعه المفلس أو وهبه ثم عاد إليه ففيه وجهان أحدهما له الرجوع للخبر ولأنه وجد عين ماله خاليا عن حق غيره أشبه إذا لم يبعه والثاني لا يرجع لأن هذا الملك لم ينتقل إليه منه فلم يملك فسخه وإن باعه المفلس أو وهبه ثم عاد إليه إذا باعه المفلس على شخص آخر فلا يملك صاحبه العودة إليه ألا اخذه أو وهبه مثلا لابنه أو لزوجته أو لأخيه أو أوقفه فلا يملك الرجوع فيه لكن هذه مسألة أخرى إذا باعه ثم اشتراه المفلس مرة أخرى إذا وهبه لأبيه مثلا ثم عاد إلى المفلس بالميراث فهل يملك الرجوع أم لا انتبه لها يوضح المثال الرجل باع على هذا المدين هذه الدار بعشرة آلاف وما استلم من قيمتها شيئا الذي اشتراها بعشرة آلاف وهبها لأبيه وهبها لأبيه او باعها على اخيه سيان انتقلت انتقلت منه بالبيع او بعد شهر او شهرين في حاله الهبه لابيه مات ابوه فورثه فعادت الارض اليه أو أنه اشتراها من أخيه فعادت الارض اليه عادت إليه بالميراث أو بالشراء أو بالصلح أو بأي نوع رجعت مرة أخرى ثم حجر على المدين فجاء صاحب الدار الأول يقول هذه داري وانا ما قبضت شيئا من ثمنها فأنا أحق بها يقال له لو لم تنتقل من المدين لكنت أحق بها بلا إشكال لكن الآن هي في ملك المدين من غير طريقك المدين اشتراها من خباعها. المدين اشتراها منك اعطاها لأبيه ثم عادت إلى المدين مرة أخرى بالميراث من أبيه أو عادت إلى المدين بالشراء ممن اشتراها الأول هل يملك الأول الرجوع فيها قولا أحدهما يملك لأنها عين ماله وهو لم يستلم من قيمتها شيء فقال يملك الرجوع فيها للخبر ما هو الخبر؟ الحديث من وجد عين ماله عند مفلس فهو أحق به الثاني القول الثاني لا يملك الرجوع لأن أيلولتها الى المدين ما كانت من طريق هذا الرجل الذي يريد الرجوع فيها آلت إليه بالميراث أو آلت إليه بالشراء من زيد أو عمر فلا يملك الرجوع فيها لأنها ما آلت إلى المدين من طريق هذا الرجل الذي يريد الرجوع وإنما آلت إليه من طريق آخر وهذا معنى قوله رحمه الله وان باعه المفلس أو وهبه ثم عاد اليه عادت العين اليه بالميراث او بالشرع مره اخرى ففيه وجهان احدهما له الرجوع للحديث وجد عين ماله عند انسان افلس فهو حق به ولانه وجد عين ماله خاليا عن حق غيره اشبه ما لم لو لم يبيعه كانه ما باعه او كانه ما وهبه فهو يقول احق به والثاني لا يرجع، لأن هذا الملك لم ينتقل إليه منه، فلم يملك فسخه، لأنه ما يملك فسخ البيع الأخير، لأن البيع الأخير هذا ليس طرفا فيه، وإنما هو بين المدين والآخر، وبيعه هو على المدين انتقل، لم يملك. فسخة. نعم. وإن كان المبيع صيدا فوجده البائع بعد أن أحرم سقط الرجوع لأنه تمل كل الصيد فلم يجز مع الإحرام كشرائه كذلك إذا كان المبيع صيد وصار الصيد هذا بيد المفلس ثم ان مالك الصيد الاول احرم